أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و شيء فعلوه في الزهور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين Amen. بسم اللہ الرحمن mm تین Sha ون والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف فبأي <تصفيق> آخر go mm -hmm. انكم ما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آ كل من علي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 صراطاً مستقيم صراط الذين